خليلي عشق وما دلعوش عشرة على عاشق في قلت فاصل منتج صحاب بشتك ساسقش وما بشمو فيلم و سيناريو مفيش فجر و قام و بطالك السعى الظلط و محدش حس فيتام ملقشة اردو بطر لنباردل تبدي بالشر و اصحح فجرة للكل مفيش حب و مفيش فل و اللي خد مصور هم ديتين دي ببرح فيهم و تطلعش وما تطلعش عشر على عشر في قله اصل منتشر صحافه فشل فشل وما موضوع فنتل بابو مشعدك وجبتت عشان بيسد وقت صعب ما طلعت مني ما يا ابو هتنين يا جدع ولا فلاش كار يا عين لكارتة في زكاة يا انتني حد على ارض تلاشخ لعطي تحط على نفسك مع وحش وعد مدرش مبيخافش رزق دبابه مبقفش من فرق عضلت ومتوش وعملت لال انا حد نجي السنه ولا مره شفت دعو غضب مخي انا فعل ما ومتكتر مع الحكايات ده قلبي بيموت لو النص سقف زنزانه مليش نفس عايش بتنفس انا بس مفيش ولا حاجه تتحس كسور من جوه يا بس ما باينش نفسيا بايظ وتعبت اعصابي يا سافر الادمان ده ورافض العيش نهايته ايه ونقسم عليه طب قول للخار يكم منوفي من ناس يا ماما صعيب ما في ضمير كوبة يامت كله اللي اوش بالتعمال اتما منك في ثواني تدخل هلطعش جالبك في الدس على وش اكواتها منحل يا طراتك من حاتبال احبك ايه يا مختل دمالة وحتى هتسل ما تنفعنيك مش هقبل يقول لي معاك مستقبل اكيد انا مش عبيت وابل ففوقك قطع المحضر روحي ومجيز عزبتك الخير ومشفتش من ورا مني خير واسبرت كتير كان نفسه اشوف منك تغيير انا مش متطارير ان اكمل فعلك واتطار فرقين انا